على عبدك ونبيك محمد على آله وصحبه ومن صار على نهجه وضربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج الصوفية أنا أنت أنا هو والذي نتناول فيه الحديث عن فصوص الحكم أو مؤامرة فصوص الحكم التي حاكها ابن عربي لهدم دين الإسلام باسم الاسلام باسم التحقق والتنور والاستنارة والفكر المستنير الى غير ذلك مما فعله هذا الرجل العجيب المسمى محي الدين ابن عربي ابن عربي طبعا بيسموه الشيخ الاكبر مت سنة 638 هجرية يعني دخلنا تقريبا في حوالي 800 سنة بيننا وبين هذا الرجل الهجرية يعني من 800 سنة وهذا الكتاب موجود هذا الرجل احدث في الامة الاسلامية دمارا شاملا خرب به ما استطاع من عقول الامة على مدار 800 سنة ونحن بنعرض هذا الكلام عشان نبين ان سلسلة المتآمرين لا تنتهي لأن الشيطان باق في الصراع مع أهل الإيمان أولياء الرحمن يحاربون أولياء الشيطان فأولياء الرحمن هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين صاروا خلفه الدين المبني على الفطرة اللي مبني على عبادة الإله الحق لا إله إلا هو لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله الله عز وجل خالقنا ورازقنا هو سبحانه وتعالى ملك من فوق عرشه استأمننا واستخلفنا واسترعانا وأمرنا أن ننفذ أمره ونقدم أمره على أمر من سواه هذا معنى توحيد العبادة لله وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين نحن خلقنا لعبادة الله وحده قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والنبي عليه الصلاة والسلام جاء من للأنبياء يكمل هذه الرسالة رسالة النجاة طريق النجاة الذي يؤدي إلى الجنة الشيطان وجنود الشيطان لا يريدون لأهل الإيمان أن يسلكوا هذا الطريق أبداً إنما يريدون اتباع كل ما يعني يبعد الإنسان عن منهج الله عز وجل وعن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الوحي الصحيح حاول القضاء عليه بالقوة في حروب متواصلة لم تنقطع حتى الآن كل اللي بيعمله الغرب أو الشرق في القضاء على أمة الإسلام والقضاء على هذا الدين ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء حتى توصلوا إلى حل عجيب كان من ضمنه اللي هي مسألة إن لا يمكن القضاء على المسلمين قضاء مباشرة إن يجي عدو ظاهر يعني يجي الأمريكان يقولوا نحن أعداء للإسلام وأعداء لمحمد وأعداء لكم ولا بد من القضاء عليهم ما يقدرش واحد في الغربة أو الشرق يقول هذا الكلام أبدا استحيل كلاما مش هيقدر ليه لأن ساعة ما المسلمين بيتوحدوا فيما بينهم على عدو خلص ربنا يكتب بالعزة للإسلام على طول قول المسلمين فلما علموا ذلك جاءونا بطريق آخر وهو ضرب الإسلام باسم الإسلام يأتي متظاهراً بالإسلام ثم يطعنه وناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا عملاء للغرب الغرب يكيد مكائد لا حصر لها إسرائيل تتحرك بهذا السبيل تستطيع أن تدمر كل الأمم وكل الشعوب كم من ضمن هؤلاء الناس محي الدين من عربي حتى المسلمين في الأندلس القضاء عليهم ما كانش عن طريق استخدام قوة كان عن طريق هدم فكر هدم عقيدة هدم سوابت فلما ينشر مثل هذا الكلام اللي احنا هنتكلم عنه هتقوله مش ممكن يكون دا ابن عربي لا هو ابن عربي ولذلك انا لما حبيت عرض القضية وابين لكم لماذا الصوفية تكره ابن وتكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأن هم لما عملوا امره اللي هو ابن عربي أقصد وأتباع ابن عربي كثير من الناس صدقوا ابن عربي وصاروا خلفه ومدحوا فيه وظنوا أنه من المحققين الذين يفهمون الدين الفهم السليم وأن هم أصحاب التحقق في الإسلام وغير ذلك فامتينية كسر شوكتهم الشيخ محمد عبد الوهاب كسر شوكتهم في العصر الحارب فزاد غيظا على هذين الرجلين طيب انا بقى بعرض لكم الكلام اللي كتبه ابن عربي وانتوا تقدروا تتكلموا اي واحد فيهم ايه رأيك في ابن عربي وتحددوا موقفكم انتم منه من هذا الرجل كان صادق ولا كاذب لما تسمعوا كلام ابن عربي في خصوص الحكم فان قال لك كتاب الفصوص الحكم ده يستاهل الحرب وده هدم للدين وده ضلال مبين لا نكره والله ده فيه خير هو صوفي صحيح لكن على الأقل يحافظ على كتاب الله وعلى سنة رسوله ليس من أهل البدع يريد الزهد في الحياة فلو قالوا صوفية خلاص السيد صوفي أهم حاجة متوافق مع كتاب الله ومع سنة رسوله وزاهد في الحياة والزهد على طريقة وسلم اللي فيه إخراج الدنيا من القلب لا من اليد طيب نيجي بقى لموضوع فصوص الحكم مؤامرة مؤامرة بمعنى مؤامرة متكملة لان انت ما تسمعوا الكلام دلوقتي وانا احاول يعني ابسط الامور وادخل فيها على طول عشان ما تقولش في المقدمة عشان ما حدش يعني ايه يتهمننا جايبين بعض الامثلة في الشكل اللي قدامنا دلوقتي وهنحاول نوضح لكم فكرة ابن عربي ايه بالزبط لان حدش اتكلم على فكرة ابن ابن عربي بهذا الشكل اللي يوضح معنى كلامه وإحنا نقول طبعا لعلكم تستغربوا إلى إذا قلت أن مفيش فيش حد من أهل العلم سواء كان من الأزهر أو من غير الأزهر أو من الصوفية ومشيخ الطرق تجرأ على أن يشرح الكلام اللي لكم ده او يتكلم وينقل الناس شرح الفصوص اللي كتير الناس بيعظموها فصوص الحكم دي انا بقول لك دي مؤمرة على امة محمد صلى الله عليه وسلم بيمثلها وبيعيدها دلوقتي ناس تانيين زي ابن البحيري زي الخوارج اللي موجودين من تقول اخوان زي ناس كتير هم بيعيدوا الكرة تاني في مسألة ازاي يقضي على الاسلام باسم الاسلام فاده مسأل حي من 800 سنة الكتاب بتاعه الدم كلمة كلمة نسخة مصورة ما بنقودش ندفة ونمشي عشان نستدل على رأي مغرب زي ما بيعمل ابن البحير اللي معاه لا احنا جايبين كلامه وبنقرأه نتحدى بقى حد من اهل العلم يطلع يقرأ الكلام ده للناس ويشرح اللي فيه ويقول كلام تاني غير اللي احنا نقول يقول لا انت يا شيخ فهم غلط او انت كلامك ما هوش مصبوط او ابن عربي ماذا يريد من قولي هذا لا انا هشرح لكم الكلام وانا أضرب لكم الأمس الآن ما تتضح الفكرة عند العام قبل الخاص إن شاء الله عز وجل لاحظوا معي النهاردة أنا قدامي كتلة عجيم أو قرصة عجيم تتعمل في كبيرة ده مش طبق اليوم ولا كده لكن أنا أضرب لك الفكرة من عربي عايز إيه بالضبط وإزاي هدم الدين كله ويريت هدمه بس واستحقروا وأصبحت الآيات القرآنية عبس وفوضى في إيد من عربي في أصل كتابه اللي كتبه بآخر حياته قبل ما ينبع عشر سنين اسمه فصوص الحكم الكتاب عشان يقدس ما فيه زعم كاذبا إن الرسول الدهول هو طبعا لا يؤمن له برسول ولا بدين ولا بشير ماذا القبيل وإنما القبيعة كل عنده إن ربنا هو الرسول والرسول هو ربنا وابن عربي هو ربنا والعالم كله هو ربنا فالكلام على مسألة ان الرسول جاله واداله الكلام ده الكتاب وقال له خد الكتاب دهوت زي ما فاني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر ما ذكرنا في المنام ان هو شاف مبشره اريتا في العشر الاخر من محرم 27 و600 يعني قبل ما يموت بعشر سنين الكتاب مكتوب قبل ما يموت بعشر سنين وبيده الكتاب بيدي صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لي زي ما انتم على الشاشة هذا كتاب فصوص الحكم خذه وخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت السمع والطاعة لله والرسول وأقول الأمر منا كما أمرنا قلنا طبعا الكلام ده كله استهزاء لأن الرسول وأقول الأمر وكل واحد عبد بن عربي واحد هو ربنا سبحانه وتعالى بس طلع في صورة أشكال كتير زي ما هوضح لكم دلوقتي عملي بالصورة وأصدق فبيضحك على الناس في, في حققت الأمنية وأخلصت النية وجربت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصة يعني عايز أقول لك بقى إيه إن الكتاب خصوص الحكم من أني جاي بقول لك وإن كل كفر وزندقة وكل كلام يؤدي إلى هدم الدين بيقول لك فيها إن الرسول اللي ادهولي أنا مليش دعوة طب الرسول الدهولي إزاي يعني قول لك ده في المنام لا هو مش الرسول يقوله في المنام ده هو بيعتقد ان ربنا هو اللي بيتكلم ليه لانه هو بيعتقد ان العالم ده كله هو الله ولا موجود الا الله بس ربنا بيظهر في سورة اشكال فلما يظهر في سورة اشكال فظهر في شكل الرسول وظهر في شكل ابن عربي ففي الحقيقة ابن عربي هو اللي بيتكلم على اعتبار ان ربنا هو اللي بيتكلم فالكلام كله في الىما أنطق بقى في الفصوص مش كلام ابن عربي في اعتقاد ابن عربي وابعه ان اللي تكلم هو ربنا سبحانه وتعالى تعال الله عن قوله. والقصد من ذلك الضحك على عامة الناس من الصفية ومنذرهم من تعظيم الفصوص ما حدش يتجرأ عليه ليه يقول لك ده الرسول يدهوله الرسول يدهوله عليه الصلاة والسلام معقول الكلام ده والرسول كتب له كتابه وقابه كده وقال لك زي ما في الأخ المحفوظ طلعته لكه بالضبط فبيقول فحققت الأمنية وإخلاصت النية وجربت القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسوله وعلى سلام وغير زيادة المقصر وسألت الله ان يجعلني فيه وفي جميع احوالي من عبادي الذين ليس للشيطان عليهم سلطان هو مؤمن بان في شيطان لا الشيطان ده هو ربنا عندنا عربي بس اما ربنا يطلع في صوره الشيطان فبيادي دوره الشيطان هنا اللي هو ربنا طلع في صوره الشيطان عشان يادي دوره زي ما ربنا طلع في صوره فرعون عشان يادي دور وزي ما ربنا طلع في صوره ابن عربي عشان يادي دور وزي ما ربنا طلع في صوره الرسول عشان يادي وزي ما ربنا طلع في صوره الانسانيه كلها عشان يادي هو أراد سبحانه وتعالى. فبدأ بيلقي يعني أنا بقى يعني ما ليش أي دعوة؟ أنا كل ما يخص نبي في جميع ما يرقمه بناني ويمتق به لساني ويمطوي عليه جناني بالالقاح السبوحي والنفس الروحي في الروع النفسي بالتأيل الاعتصام الكلام ده كله مهزا مهزا يقولك أنا ما ما بديتش أعمل أي حاجة ده كل حاجة ربنا هو اللي بيكلم شني حتى أكون مترجماً لا متحكماً يعني أنا بس كل ما هنالك أن ربنا طلع في صورة عشان الكلام ده يوصل ليتحقق من يقف عليه من أصحاب أهل الله أصحاب القلوب وأنه من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس كل الكلام ده برضه عندي من عرب زي ما هتشوفه دلوقتي استهزاء بديننا وبشرع ربنا سبحانه وتعالى واستهزاء بالعقلاء كلهم هو عايز ينسف عقل البشرية تماما تماما أقول لك لا قعدة في القرآن ولا تقدر تفهم منه ربيض ولا سود والقرآن ده مجرد كلام بتقال هالربنا هو الذي تكلم به أقول لك اه هو ربنا على اساس ان محمد هو ربنا عليه الصلاة والسلام طبعا الكلام ده طبعا كلام تحس منه بالشمئزاز يعني يقول وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي فما ألقي أو فما ألقي إلا ما يلقى إليه يعني أنا منيش أي دعوة اللي بيطلع على لساني هو اللي ربنا الدهولي ولا أنزل في هذا المصطور إلا ما ينزل به عليه يعني أقولك كل كلمة كتبتها وسطرتها هنا انزلت عليك ايه أنزلت عليك. انزلت عليك ايه لقالك وحي ولا ايه اخي بلت ازاي فالجال اقولك لا جالوا منام طب هو حتى لو جالوا منام يقول لنا انزلت علي و... و... و... ولو كان دا... ولست بنبي ولا رسول ولكن وارس ولاخرة حارة بقول له ولكن وارس ولاخرة حارة يعني ايه وارس من رأس النبوة و... و... و... وانزل عليك هذا الكتاب الكلام كله عشان يوحل الناس بالتلبيس وبالتدليس والخلط ان الكلام اللي هيقوله عبارة عن كلام مقدس هو بيعتبر كلام مقدس ما يفرقش عن القرآن بل هو اعظم من القرآن ليه لان القرآن نطق به ربنا اللي طابع في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فقولك محمد هو ربنا طلع بالقرآن فده كلام بعيد وقديم انما الكلام اللي انا جايبه كلام جديد وحديث وأنا ربنا طلع في صورتي فأنا ربنا وأنا اللي بتكلم فكلامي أولى من كلام جيري على ذلك كتاب فصوص الحكم عند ابن عربي وأتباع ابن الصوفية أعظم من كلام الله عز وجل <تصفيق> ليه؟ عشان الوجه, الوجه اللي أنا قلت لكم عليه أنه بيعطى أن ربنا طلع في صورة الرسول وطلع في صورة ابن عربي فابن عربي نفسه وأضرى بنفسي أيهما أولى يقدم كلام عربي ولا كلام ربنا اللي تلعب في سورة من عربي ولا كلام ربنا اللي تلعب في سورة الرسول فكلام ربنا اللي تلعب في سورة من عربي هو أفسوس الحكم ده عشان يقول لك انتفامنا الله يقول لك أشعار بها هو كيف ضلل بقى خبيث في قضية إيه عنده ملكة لغوية وشعرية وبتكلم بأشعار تخلي الإنسان غصب عنه يستجيب لسماع كلامه وأنتم عارفين الصوفية أهم حاجة عندهم واحد يطبق لهم ويقول أشعر حلو زي الشي عكدة واحد رابد يقول والباقي عيط ممكن اللي بيقول بيقول كلام ولا قاعدين مش فهمني لابد ولس. نفس الكلام كده الصفية رصهم رسم رصة مصبوطة دوائر صفوف واحد يطبق لهم وهم يرسم أنتم بتقولوا يا زماعة أخبرلك إزاي ولكن إحنا بنقول الزكر والانشاب والمدح والسناء ابدا ده ابن عربي يعني منفى من الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا فإذا ما سمعتم ما أتيت به فعوا ثم بالفهم فصلوا مجمل القول واجمعوا ثم منوا به عليا طالبيه لا تمنعوا ثم منوا به على طالبيه لا تمنعوا هذه الرحمة التي وسعتكم فوسعوا إيه الرحمة اللي وسعتكم فوسعوا أنا مش هتكلم على الشعر برضو سيبك من الكلام للغاية دلوقتي, دلوقتي احنا ما دخلناش ابن عربي ازاي حيلعب بالقرآن والسنة لعب وحينسك القرآن ينسف نس آية آية وحديث حديث زي ما واحد دلوقتي عايز يفصلك القرآن على مزاجه قولك مفيش قاعدة في القرآن ابن البحيري بقولك ايه القاعدة في القرآن انه مفيش قاعدة طب وبعدين سيبوني بقى أشغالكو بقى عنده دماجه عالي الله أعلم شارد ايه المهم دماجه العالي بقى يلعب في القرآن لعب لعب بمعنى الكلمة بس طبعا من البحيري ما يجيش في درس من عربي البحيري ده واد غلبان يحكوا علينا في جامعة ويلز والقساوسة ومعرف في لعبه في دماغه ولا عمله فيه ايه بالضبط أخبالك ازاي فبوز الدين أو جاي بوز الدين وخرف الدنيا مع مجموعة يتوهمون إنه ممكن ينالوا من الإسلام أو ينالوا من دين الله عز وجل أو إنهم عايزين يبقوا زي الغربيين الفكر المستنير زي ما هي حياتهم عيشت حياة كلها حياة الإنسان يعني مفيش واحد يخشى الله عز وجل ويرضى أن يعيش حيات هؤلاء أبدا أبدا فجايين ولهم وبخيلهم وبرجلهم وبكل ما يستطيع الشيطان تجميده علشان يخربوا دين الامه نقول كان غيرك قشقط اشطر ده اللي النهاردة فيما ان شاء الله ده بقى فيما يتعلق ابن البحيري شوفوا بقى فيما يتعلق ابن عربي ابن البحيري ليه جنبه ايه قالك ده ما يدش ما يجيش في درسه او حته صغيره كده تحت درسه عشان تعرفوا النبي تيميه اللي اللي حاقد عليه ابن البحيري دلوقتي وقاعد بيقضح في صورته يقول لك زعيم الإرهاب ورب الإرهاب موت بغيظك هو طعس اللي اللي زيك مليون مرة زي ابن ابن عربي جاي انت يا ابن البحيري هتلعب فينا لا روح يا حبيبي لأمك الكبيرة هناك بريطانيا خليها تربعت من أول وجديد لأنها لعيبك دي كلها ولا هدخل علينا قل ومن الله أرجو أن أكون ممن قيد فتأيد وقيد بالشرع المحمدي المطهر فتقيد وقيد ده برضو استهزاء لأنه مفيش ولا شيء ذكروا بالفصوص تقيد بيه كتاب اللابسوند رسول مع أن كل اللي مقود في الفصوص قال الله وقال رسول يعني يبلك وحديث لكن ما تقيدش لا القرآن ولا بسنة بل هذا مش سريع هدم وحشرنا في زمرته كما جعلنا من أمة هو قل لك إيه حشرنا في زمرته أذا كنت بتقول إن اللي في الجنة زي اللي في النار واللي في النار بيتنعموا بالنار زي ما أهل الجنة بيتنعموا بالجنة ليه يقول لك لأن ربنا هو اللي طالع في صورة الجنة وصورة النار وأهل الجنة وأهل النار فبيقولك تسمى عذابا من عذوبة طعمها مش عذاب عشان يتألم به الناس ايه دي ارهاب اللي انت عايشين في ده عذاب ونار بتاع لا ده هي عذاب من عذوبة طعم طعمها عسل جهنم دي طعمها عسل عند ابن عربي الناس كلها نفسها تروح جهنم فرضى لسي تسمى عذابا من عذوبة طعمها من عذوبة ايه طعمها جميل وعسل لسه جاي شوفه وطبع احنا بنقرأ كلمة كلمة ما احناش نصابين ولا بنكذب زي النصاب الكذاب ابن البحيري لا قدامك الكلام وحده وحده فأول ما ألقاه المالك على العبد من ذلك خلي بالك قولك مالك وعلى العبد من ذلك إيه اللي ألقاه المالك على العبد من ذلك ما هو كلا معنى شيء يقولك فيه مالك وفيه عبد فهو قصده إن المالك هو الرب والعبد اللي هو واحد يقول لك لا ده انت واهب الملك عنده هو الله والعبد عنده هو الله فما بيش فرق بين الاثنين طب ايه حكايه الملك والعبد ده كلام بس عشان يشغلك بيه طب اول حاجه بقى قول بقى يا ابن عربي في مؤامرهك الدنيئه على الاسلام اول حاجة عملتها ايه اول ما القاه بيقول لك فص حكمة الهيه في كلمة آدمية هو هيجيب الرسل الأنبياء بقى فكل أول واحد آدم عليه السلام من هو آدم عند ابن عربي بصوا بقى يا أخوانا وركزوا معي علشان ما اكتوش مني أنا عارف إن الكلام موش هي وإن الكلام ده مش العامة بس اللي هم متشوقين أن يعرفوه لا أسادة الجامعة نفسه عايزين يعرفوا الكلام بتاع ابن عربي لأن ما سمعوش الكلام ده بكيه هو يعرف أن فيه فصوص حكم ولذلك أنا بقول لك نفسي واحد منهم يطلع كده أو يتصل منهم أقول لك إيه لا يا شيخ ابن عربي أصدو حاجة تانية فهمنا أنت أصدوه تعالى فهمنا أصدوه مشوب الأول فص حكمة إلهية في كلمة أدمية أنا أقول لكم معنى الفصوص في الأصد كلمة الفصوص فصوص الحكام انتوا عارفين الخاتم انا هقولها تاني عشان اوضحها تارية الخاتم الخاتم مش الدبلة المدورة لا الخاتم له فص الفص ده مثلا بيبقى مدور وفيه نقش جوه الفص مكتوب عليه مثلا اسم الشخص زي ختم كده طب قبل ما يكتب عليه اسم الشخص بيبقى مرآة مسقولة كده او زي ما يكون حاجة مساوية فالحاجة المساوية دي مش باين عليها حد طيب فلما نقش فيها ناقش الناقش هيبقى فيه بروز البروز ده هيحدد لك معالم تبين لك حقيقة الفص ده طالع في ايه فامسك خاتم او اتنين فالخاتم ده منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عارفنا دي خاتم النبو الخاتم الرسول بيختم دون رسال بتاعه ده معنى كلمة فص المقصود من كلام العرب طيب الخاتم دي مكتوب عليه آدم يبقى فص حكمة إلهية في كلمة آدمية فواحد يقول لك فص حكمة إلهية في كلمة آدمية الكلمة نفسها ماذا يقصد بفص حكمة إلهية هيتكلم على حكمة ربنا في خلق آدم زي ما الناس متخيلة من جهلة الصوفية ومن ضلال الصوفية اللي هم بيحاولوا صوروا الناس اللي هو ده المعنى المقصود بالنعربي لا ده لك ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى وطلع في سورة آدم في سورة آدم كان شكل الفص إيه؟ كان شكل الخكم اللي طلع فيه ايه ده الكلام اللي حتكلم عنه من عرب فص حكمة الهية في كلمة ادمية طيب خليكوا يا دلوقتي بقى نيجي بقى للكلام الجد ونشوف ايه اللي قدامنا دي لما شاء الحق سبحانه من حيث اسماء الحسنة التي لا يبلغها الاحصار ان يرى اعيانها وإن شئت قلت أن يرى عينه في كون جامع يحصر الأمر كله لكونه متصفا بالوجود ويظهر به سره إليه لغاية كده هنقف ربنا يعينا بقى نشرح الكلمتين دول لغاية ما نفهمكم العربي بالظبط قل لما شاء الحق سبحانه من حيث أسمائي الحسن التي لا يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها أهلا وسهلا اتكلم يا خود بس السنة ما نخلص الكلام دا الأول خليه الحلقة اللي جاي طيب من خلص اتفضل سيف انت الرقم يتعلم على حضرتك أول <تصفيق> ما هنبقى <هنقولك تصفيق> ا... ا... اتفضل عرفنا بنفسك الأول أخي مين اتطل على المين لحظة يا أبو أحمد لحظة, لحظة الله يهديك بس الله استخدر أبو أحمد من ميت غم من ميت غم أهلا وسهلا قررت أهرين من ميت غم هرين قررت هرين أنا عايز أحكد مواد مع الشيخ محمود أظهر معاه على الشاشة وأتكمل معاه الأول يا أبو أحمد عشان يبقى الكلام واضح أخبرك إزاي انت دراستك ايه وتخصصك ايه تخصصك نعم دراستك ايه تخصصك انت انا فقفت راجل مسلم عادي لحب الصالحين وذا حبه معشف مو... جداً بالقناة البصيرة في رضاها على الاخوان وعلى اسلام ذحيري وعلى العالم بس ما انتش رادي بالرد نعم ما انتش رادي بالرد على السوفيين انا انا بحب الصوفية وبعرفها من زمان. طيب دلوقتي اسمع الكلام اللي هو بحث ان الكلام اللي قلتها غلط مش زي اللي قلتها الاسوان مش زي اللي قلتها العلماني نعم بتكلم دلوقتي اللي انت شايفه في الصوفية دول اه الكلام اللي بيقوله ابن عربي اه انت قررته في صوص الحكم قبل كده اريد وانا اريد كتير جدا اللي ابن عربي اريد لجيره اه لما أنت أهل التخصص لما أنت كبار كبار الصوفية وبيانولي كلام من مستير يعني يكلف لا الوقت لحظة بس انت قرأت الكلام اللي بكرع وانت شايفه على الشاشة بتاعه بالعربي عربي ايوه الفصوص اللي ايوه, أيوة. طيب. طيب. الله يكلمك, الله يكلمك. انا حسنك سؤال دلوقتي طيب. وبيقولك لما شاء الحق سبحانه من حيث اسماء الحسن التي لا يبلغ الاحصاء اللي تشايفه على الشاشة طلع على الشاشة يا جماعة لا يا سيد الفاضل مش حيثة في المغاية السنة بس خليك ويس طويل مني كلمة أو جملة وضع دين تقوم بيها عليها أنا معاك أسهد الواتف خليك وي دلوقتي يا سيد الفاضل اللي بطلبه دلوقتي حاليا إنني عايزة على أحساس كل مكان والزمان اللي حددوه. على العين والرأس يا مرحبا بس عايزة إلك الحاجة اخبارك ازاي عشان نضمن المسألة بوضوح للناس ما يباش في تضليل وقت انا كويس دلوقتي بس الكلام اللي انت شايفه ده أن يرى اعيانها وإن شئت قلت أن يرى عيناه تعرف تقول اللي معناها إن قلت معناها هقول لك اتفجر على طول لو ممكن على الكلام ده عربي هو راجل بيتكلم براحته دلوقتي محدش بيرد عليه يا, يا يا يا اخ احمد الله يصححه هو بيفرط بقى طيب انا عايز اوضع حاجة بس انا قلتلكم حدش من الصوفي حتى الان شرح فصوص الحكم قدام الناس وقالوا مراد من عربي لا شيخ الازهر ولا المفتي ولا المفتي اللي قبل كده ولا حد من اللي موجودين ولا حد من مشاكل الصوفي ولا مشاكل طرق شرح للناس فصوص الحكم انا بشرح فصوص الحكم فأنا دلوقتي جاي لأخي من الإخوة بيقول لي لأنا بحب الصالحين طب ماش مش هنحضر ممكن يكون معوس متخصص بس عنده فهم في فصوص الحكام فأنا عايز أسأله ايه معنى الكلمتين ده هم قدام الناس إن أجاب صح وقال ابن عربي يقول كذا وانت بتقول كذا وكلامك غلط حاولوا تعالى نوت من الصبح سمعت يا أخ رحمد أو يا بحمد بس إنما إن واحد يقول لأنا عايز اطبع اكلمك ونظر انت حضيع وقت الى ان انت متش فاهم اذا كان المشايخ نفسه مؤسدة الجامعات عمرهم واحد اتقرب من فصل حد وبعدين هي سهلة بدون انت بتقول اصبر بس لما تفهم المراد من كلام ابن عربي واهل انه استفهم بيك بعد ما نعرف للناس حقيقة ابن عربي عشان يشوف احنا بدل على ابن عربي ولا لا انا عايز الاستاذ بتاع السمويه دا اللي كنا برد عليه بدر الراجل اللي هو الدكتور بتاع الفلسفة دا ولا ايه لا مش عاشم عبد الراضي مش تابع حاجة دي ده إخواني تعبان أنا بتكلم على الرجل اللي هو الصوفي اللي عامل نفسه متخصص في ابن عربي آيوان كنا ردين عليه يا أخي دورنا عليه المهم أستاذ دكتور بيشرح في ابن عربة العمر أنا عنز بيشرح فص الحكم دي يقولك ابن عربي يقول إيه للنقص المهم خليني دلوقتي يخليكم أبو أحمد لغاية بفهمكم ابن عربي عايز إيه بالزبط قلت لما شاء الحق سبحانه من حيث أسمائه الحسنى التي لا يبلغ الإحصاء أن يرى أعيانها طيب أنا أقول مثلا من أسماء الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكب إني أعيانها أعيانها يعني إيه يرى أعيانها أنا عندي مثلا اسم الجبار دل على ذات الله عز وجل ربنا فوق العرش واسمه جبار اسم الملك ربنا فوق العرش ملك نصب الملك للعالمين لخلق أجمعين طب إزاي بقى يرى أعينها يعني يرى المخلوقات اللي ظهرت بأعصار أسمائه وصفاته آه اللي هو يوسف زداب الدكتور يوسف زداب قاليش في الألم رصص في الفاصل بقى تجيبوه لنا ألم تاني ولا حاجة كان عندكم ألم ولا تشوفوا ما تجيبوا ألم من جافة ولا ألم تاني ما فيش الألم رصاص المهم يعني القناة في ما تعرفش تجيب ألم يا عم الشيخ بدر الله يديك بس يا أخي باش فضايح. المهم خلينا نكمل كلامي أن يرى عيانها ماذا يقصد بأن يرى عيانها يرى أثر الأسماء في وجود المخلوقات كشاهد تدل على وجود الخالق هل نعرّب عايز كده؟ ممكن الكلمة الأولى تحتمل أن يرى أعينه مع إن الكلامنا ملوش تأويل. يرى أثر الإسم فأثر أثر إسم الزاد. وإن شئت قلت أن يرى عينه يشوف نفسه. طب هيشوف نفسه الزاد في كون جامع يحصر الأمر كله. ربنا يشوف نفسه في كون الجامع ايه الكلام به خليني معكم بقى اوضح لكم نقطة بيقول فان رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في امر الآخر يكون له كالمرآة فانه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظر فيه مما لم يكن يظهر له في من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له واحد يقول لي ده ده خنق طلاص لا ولا طلاصم ولا حال بكرة أو دلوقتي ان شاء الله عز وجل ليس بكرة ولا حال بإذن الله تعال حتفكه الكلام ده وحتقروه تاني لحظوا معي بقى دي بقى فكرة ابن عربي ايه ايه اللي عايزه ابن عربي ابن عربي لا اله الا الله عنده لا موجود الا الله الوجود ده كله عنده هو ربنا سبحانه وتعالى. طب احنا في اعتقادنا كمسلمين قبل ما ربنا يخلق السماوات والأرض كان عال على عرشه وليس هناك إلا العرش والما المخلوقات اللي بكده من عرفش عنها حاجة وبعدين كتب المقادير في الله المحفوظ قبل ما يخلق السماوات والأرض في خمسين ألف سنة زي ما رسول أخبر ثم خلق الله السماوات والأرض الكلام ده كلام يفهم العقل في خالق خلق الخلق ويدبر الأمر في السماوات والأرض ده عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الناس العقلاء عقيدة الأنبياء والمرسلين تعال بقى أشوف عقيدة إيه ابن عرب يقولك لا ده اللي كان موجود قبل كده هو رب فأراد الله أو شاء الله أن يرى نفسه بصورة أفضل من الصورة القديم، فبدأ يطلع في صورة وشكل جديد هو نفس الشكل القديم، بس الشكل الجديد أوجد فيه أو ظهر في, في في هيئة كسرة خلينا ما لكم مث. وركزوا معايا قوي ياريت تقولنا السرعة هذه دي. دي كتلة عجين اهي بيعملها الخباز عشان تبقى فطيرة بس تبقى الفطيرة دي قوي لكنها فطيرة الفطيرة اللي تشايفينها ديها هي مش فطيرة ده عبارة عن عجينة حتتعامل فطيرة شكلها هنا معرض مش مكتمل ما هيش مدلوة يعني مش شبه الكرة كده سايحة من كل مكان لا دا فيها تعربات فبيمثل الزاة الالهية بالعجينة القابلة للتشكيل اي قد العجينة قدامك اي طيب العجينة دي حتة منها طلعت في دم خدنا حتة صغيرة كي الحتة دي عبارة عن ايه ملك سمها ملك طيب دي ملك لو قلنا مثلا على كلام من عربي هيبقى اسمها جبريل سمها جبريل وحتة تانية اتخذت منه او طلعت منه او انفصلت عنه هنا ما بقاش جبريل بقى, بقى حاجة تانية الجان لاحظوا معايا يا اخواني وحته تالته طلعت في صوره حيوان وحته الرابعه طلعت في صوره ديناصور وغيره طلعت في صوره شجر فلما نبص للحاجات ديت الاقي مثلا ايه يقول لك ده جبريل في الشكل اللي طلع فيه فاقول لك جبريل ايه بنعرف يقول لك جبريل ايه ده جبريل ده انت اتلخبط قلت جبريل هو مش جبريل ده ده اصلا الذات الالهية طلعت في سورة جبريل لان هي جاملة عجيلة اه رجع تانية يبقى في الاصل ان العالم كله ولوجود كله واحد عجيلة واحدة طلعت منه حتة هنا سورة الشيطان هنا يعني الشيطان ده يبقى تفسيره ايه عند من عربنا ربنا طالع في سورة الشيطان طيب وهنا ده ينسوه ربنا طالع في سورة دينسو وهنا شجرة ربنا طالع في سورة شجرة وهنا آدم ربنا طالع في سورة آد طب الأسماء دي طب كلها أسماء الله الحسنى اللي طلعت اللي لا يحصي عددها إلا الله ليه هل دي مخلوقات لا مش مخلوقات أقول لك مش مخلوقات ده هي أصل العجينة نفسها بس طلعة في سورة أشياء كثيرة أهل زي ما أنتم شايفين كده عد يعني لو قلنا مثلا حيوان تفسير الحيوان عند نحن مخلوق من مخلوقات الله عند ابن عربي لا هو ربنا اللي هو طلع سورة حيوان شايفون معنى الكلام ده فهنا يقول لك ايه؟ خلي بالك بقى, بقى. نظرته للتوحيد والشرك التوحيد انك تشوف ده كله ماسك في بعضه او من مادة واحدة هي ذات الله عز وجل يبقى ربنا هو طالع صورة واحدة ما تتلبخشت صورة جبريل ولا صورة آدم ولا صورة إنسان ولا صورة حيوان وتقول على ذي حاجات متغيرة أو حاجات غير بعض لا ده ربنا بس طالع في صورة أشياء كثيرة سمها أسماء أو أطلق عليها أسماء أطلق عليها إيه أسماء يا خبر بيض يعني العالم ده كله يقول لا موجودة إلا الله فمرة يطلع في صورة حيوان مرة يطلع في صورة إنسان مرة يطلع في صورة شيطان مرة يطلع في صورة كذا، مرة يطلع في صورة صنم مرة يطلع في صورة شجر زي ما يشير في الكي التوحيد انك تشوف ده كله مادة واحدة اللي يازات ربنا ان العالم ده كله هو الله تبوي الشريف انك تشوفهم كثرة وتقول دي غير دي غير دي غير دي ده التوحيد عند المعرفة وده الشيخ لعل فهمت. خليني اوضح لكم تاني لان هنا عجين فواحد ما وشي فيه اشكال نجيبها على عن طريق الرسال خليكم معايا يا جماعة الله يصلح لكم انا لو خدت مثلا العجينة اللي قدامنا دي حرسمها لكم كده رسمي حيثة عجينة كده نحاول نعملها اهلا لاحظوا هنا ان العدينا السطح بتاعها معوش مبلو او سايح او معمول زي الكرة كده بحيش تكون كل جهات مساوية لا حتة طلعة كده حتة عرجاء حتة مش عارف ايه قول لك دي الزات الالهية امي ما يطلع في الشكل الجديد الا صورة الكون اللي احنا عايشين فيه طب وبعدين الكون بقى لما طلع قول لك الزات دي ذات ربنا طلعت في صورة متعددة الاشكال طيب متعددة الاشكال يعني ايه يعني مثلا دلوقتي على سبيل المثال طيب اهو هنرسلنكم شوية حاجات من اللي موجود هنا دي صورة ألم الألم ده تفسره ايه عندنا نحن ده ألم رصاص وصيرنه مقصود كمان اهو طب ألم رصاص دي عندنا العقلاء شايفينه ألم رصاص مخلوق من مخلوقات الله حتى ولو كان الإنسان سبب في صناعته بس ربنا اللي خلقه عندنا عربي لا ده ربنا بس طالع حصولة ألم رصاص طيب دي شكلها إيه وردة دي ولا إيه أهي وردة أحدا من الحاجات الغريبة اللي خلينا نكمل بص يا اخواني معلش طبعا الفاظ صعبة شوي الصورة انت شايفين هدية صورة كلب تفسير الكلب عن الناربي تفسير الكلب عن عربي اللي هو ربنا طالع في الصورة بتاع الكلب تعال الله عن قوله ليه المادة واحدة ما انت لو لميت دون كلهم وجبتهم من في فقال بالكورة الكبيرة فالكورة الكبيرة دي لما العالم ده كله والعالم ده كله هو ربنا عند ابن عربي لحظة أخونا النقطة دي واحنا بيقولي الكلام ده وعارفين احنا بيقولي ايه واللي راجي بمعنى الرجولية العلمية يطلع يشرح للناس وشوشد حكم ونبن عربي ما وش عصده كده ايه الكلام كلام ده عن عربي عربي ما عاكو كلمة كلمة والله هتشوفوا العجب عشان تشوفوا هل احنا افتريني على ابن عربي ولا ده كلام ابن عربي وفكر ابن عربي المؤامرة على الدين. طيب هو لما يجي بصه ومطلع لك ربنا في سورة كلب وقال لك وما الكلب والخنزير الخنزير وإلا إلهنا خلاص بعد دي انت عايز واحد يشتم دينك أكثر انه يقول لك ان ربك كلب تعال الله عن قوله طيب ها الصورة دي أرمد فهنا الصورة الأرمد دي من نفس المادة مادة الوجود اللي هي وجود الزاة الالهية فالناس شايفاء ارنب لا مش ارنب انتوا غلطانين تبدأ اسم مختلف عنده يعني اسم الكلب غير الارنب فدي اسماء بسموها حضرة الاسماء الاسم ده غير ده، دي قولك ماول دي بقى ال ال ال الامتحان الحقيقي بقى لأهل التوحيد ايه هو ان يشوف الاشياء دي كلها فما يخدعش فيها زي ما قال إيه فإنا أعبد الحق وإن الله مولان ده استهزاء قال الجماعة اللي هم بتوعي الأنبياء والرسل يقول لك إيه إحنا عبيد وإن ربنا هو مولانا وهو الحق لكننا من الصحيح وما للصحيح وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسانا فساعة ما قول إنسان يبقى احنا ربنا وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسانا فلا تحجب بإنسان، اوعى تقول ده انسان و... ويحجبك عن الصورة الحقيقية طب ايه صورة الحقيقية انك تشوف ربنا كل هو العالم ده زي حكة العجينة اللي قدامك دي عجينة بتشكل فالذات الالهية بتشكل فطلعت مرة في صورة كلب في صورة مش عارف ايه في صورة ارنب في صورة طائر أهو. في صورة سمكة يعني السمك اللي في البحر واله ربنا اللي بيعوه دايما المخ ولا في دماغ الناس ويخلي الناس تجيب وزيك الصفيحة هيتقبل هيتقبلوا ليه؟ لإن أول مرة حد يكشف المسألة لهم بصراحة حسي فهم عامة المسلمين فعامة المسلمين حيروح يسألو ماذا يقصد المعرب بهذا الكلام في الفصوص؟ تفضل يا أخي أحمد من سؤال ما ليش الآن اتفضل لا جامشغل هو لا اهلا وسهلا بك يا الحمد لله كثير والله الحمد لله يا يا يا يا مين يا مين اتفضل لا يا مين بيقول ايه اه مشغل مشغل يا دكتور اه ابن البخير... انت عرفت يعني معلومه ان ابن البحري ابن البحري اللي بحير قريب منكم قال لي من سهاد انا من سهاد اه من سهاد ابو شغال جزار هو مش شغال بالذبيحه انا مش شغال بالذبح انت شغال جزار ومستعد تذبحه لا يا عم ما بتذبحش ولا حاجة لا. انت هتذبحه ليه ما هو الدنيا سبحان الله ان ربنا يبتلينا فيها بالاشكال ديت علشان نقاومها عشان ناخد الاجر والسواد انت خبرك ازاي <تصفيق> مسألة دبخه وعدم دبخه العملية دي مش في دينة ولا لنه وليه الامر لا لا هو المسئلة عن معاقبته نعم اللبنا. يعني للوقت مليك عم حول المرسي لعاج يجع سنة وعاج يجع مليك يعني محب, محب البديع والشعب الدخولة لا الله عليك التعير عليك يا ليا لمن رجل محترم على جسده عظيم، بحماية بحماية ما هو يسجد الله ويخدم الله؟ أي والله ربنا قال حماية سبب من الأسباب أنا أشهد بذلك، ربنا قال سبب حماية ورب يكفي شرف أن ربنا سبحانه وتعالى أزح به ال التكفيريين الإخوان خوارج دول ربنا... الله يكرمك ربنا... الله يكرمك الله <تصفيق> اللهم أمين يا رب العالمين الله يحفظك وبرك فيك تذكر الله خير طيب أنا بقى دلوقتي رسمت لك أثناء المكالمة بص على شاشة كده أهو جايبين الصورة طيب الحاجات الكتيرة اللي طالع من العدينة الكبيرة دي أو طالع من ال الوجود الأصلي القديم كل شوية بتتفكت العجينة دي فتطلع في صورة كسرة الأشياء الكتيرة دي كلها انت لو جبتها جنب بعض ودغطها في بعض هتطلع العجينة الأديلة اللي هو الوجود فالوجود عند ابن عربي واحد بس دلوقتي الحاجات اللي انت شايفينها مفصولة عن بعضها دي ولذلك في حاجة عند ابن عربي اسمها الوصل والفصل فالتوحيد في الوسط والشرك في الفصل ثاني ابن عربي عايز يوصل ايه لو انت قلت ان الاشياء دي كلها كلها ذات وحدة متركبة بعضها وما بيش حدا اسمها مخلوق ومخلوق ومش عارف ايه وقلت ان كل المخلوقات انت شايفها دي ما ايش مخلوقات ولا حاجة ده اصلا هي الخالق سبحانه وتعالى بس طالع في صورة كاسرة يبقى أنت كده موحف ولو قلت لا في فرق بين المخلوق والخالق يبقى أنت كده مشف ولذلك يسمى التوحيد في الوصل في الوصلة وقولك أعلى مقامات التوحيد عندما يتصل الرجل بالمرأة عشان الوصلة دي فالوصلة دي توحيد فيجعل انتقاء الرجل بالأنثة توحيد قمة التجلي للذات الإلهية ده فاهم التوحيد تمام اللي بيعاشر امرأ طيب والفصل هو الشرك يقول لك ده بيع الأشياء كثرة كثيرة وفصلها عن الله عز وجل فاتكلم عن التوحيد وتكلم عن الشرك فالتوحيد اللي احنا نعرفه ما بقاش التوحيد اللي احنا نعرفه بقى التوحيد معناه الوصل وصل الأشياء ببعضها على اعتبار أن كلها واحد تبوي الشرك معناها أنك تنظر لها دي منفصلة عن دي دي منفصلة عن دي فتقول دي غير به وده طي... سيارة ودي طيارة ودي تليفون ودي مش عارف حمامة وده أرنب وده كلب وده عجلة وده معرفش إيه كلك تقول دي حاجات مخلوقات منفصلة لبقى ده شركة عن دي عربي فالتوحيد في الوصل والشرك عند دي عربي في الفصل مش كده وبس ده من إيه اللي اتكلم عن القرآن والفرقان فبقول القرآن هو الوصل والفرقان اللي هو الفصل فالأمر عند أهل التوحيد ليس فرقانا ولكنه قرآن وعند أهل الشرك فرقان وليس قرآن فأصبح الفرقان اللي هو القرآن اللي نزل نزله على عبدي ليكون العالمين نزيره مالوش معنى كده ضعب دي أو شفتوا بقى الوصل والفصل نكمل بعد هذا الفصل إن شاء الله تبارك وتعالى فانتظرونا والسلام عليكم وعكت الله وبركاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر نعرف إن كثير من الناس مصدومة إن العربي يطلع كده هو ده فكر من عربي وانتوا تخيلين إحنا بتجنة عليه اقرأوا معايا بقى وشوفوا بقى دلوقتي كلمة كلمة كده بالراحة ونشوف ما هو اللي غيظهم ان احنا بنقرأ كلام ابن عربي فعلا مش جايبين حاجة من عام كده واللي احنا بنقوله بنعبر عن مراد ابن عربي بالتمام والكمال على ما أراد ابن عربي لا بنزور في المعنى ولا بنشتري عليه احنا بنوضح كلامه بالضبط يقول لما شاء الحق سبحانه من حيث أسمائه الحسنى التي لا يبلغ الإحصاء أسماء كتير بقى ربنا هيطلقها على العشاء أن يرى أعيانها خلي دلوقتي واحد يقول لك عايز يشوف اسمه من اللي عايز يشوف اسمه واحد عايز يشوف اسمه عايز يشوف اسمه إزاي كلمة عايز يشوف اسمه عندي جميع العقلاء اسمه في بطاقة اسمه في يفطة اسمه على كتاب اسم هو ده شفت اسم اسم مكتوب ولا موش مكتوب؟ أخبرك إزاي؟ كلام معقول. لكن لما تقول أن يرى عيانها وين شئت قلت أن يرى عينها. إزاي يرى عينها يعني؟ في كون جامع يحسر الأمر كله. الكون كله. الكون كله تطلع فيه صورة ربنا سبحانه وتعالى. زي ما عربي عبر كيف طب الكون ده حيطلع صورة ربنا فيه ازاي ضرب مثلا المرآة بيقول ايه مثل في لكون متصفا بالوجود ويظهر بها سره اليه او يظهر بها سره اليه ازاي يعني هيظهر سره اليه يعني ربنا سبحانه وتعالى في القديم الصورة القديمة له ما كانش معروف حتى بيستدلي بحديث من ضمن الأحاديث الموضوعة يقول لك فيها إيه يعني ما هوش كلام من نبع الصلاة يفتروه على النبع الصلاة وكنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق معين الكلام ده برضو ما يفقوش لأن فيه خالق وفي مخلوق هو لا يقول بوجود خالق ومخلوق نعرف لا يقول بوجود خالق ومخلوق قل كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فعشان يعرف نفسه طلع في صورة الخلق فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة ثاني فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه واحد عايز يشوف نفسه بنفسه عايز يعرف نفسه بنفسه ففي حاجات ما يعرفش يشوف يعني مثلا اقول لك بالواحد انت تعرف تقول لي ودنك شكلها ايه من غير ما تبص في مرايه لا كده هو يتعرف ازاي دي بص كده اقعد بص يمين مش هتجيب بص شمال مش هتجيب اما يعرف نفسه بنفسه ما هوش يفهم طب تعرف تشوف ضهرك تشوف رأسك مش هيعرف إنما لو في مراية قدامه ده مثال بتربه يعني عشان يوضح لك الفكرة لو في مراية قدامه فالمراية اللي قدامه دي شايف نفسه في الصورة فالصورة اللي, اللي طلعت في المراية ها هل دي صورة الشخص ولا صورة واحد تاني رد بقى هتقول صورة الشخص نفسه يعني إذن الصورة اللي طالعة في المراية هي نفسها معدرة تماماً عن الذات بتاع الشخص تمام إذا كان العمر كده فمن عربي يقول لك ربنا في وضعه القديم أراد أن يشوف نفسه في مراية فطلعت المخلوقات دية اللي احنا قول عليها مخلوقات احنا بقول عليها احنا كمسلمين قول عليها مخلوقات المعربي يقول هي لا دي ربنا بس طلع في مراية شايف نفسه بس في مراية فأصبح دلوقتي يقول لك ليه بدل ما بقى شكل جامد كده الشكل الجامد دهوت ما حدش عارفه ولا عارف له ملامح ولا يعرف عنه حاجة لا أطلع في صورة ايه أشياء فيقول حتى منه تطلع في صورة كذب وحتى منه تتولد في صورة كذب حتى منه تطلع زي الصورة اللي قلتها دلوقتي اهو خلينا أعرضها لكم على الشاشة اهي قادي العجينة الكبيرة دية اللي شفناها زي ما يكون دي يعني عايز يقولك ربنا عامل زي العجينة كده تعال الله عن قوله العجينة كبيرة دي طلع في صورة أرنب في صورة طاء فهل الأرنب دي حاجة غير العجينة لا هو نفس العجينة بس طالع في صورة غير العجينة من ناحية الشكل من ناحية الهيئة فالهيئة دي ما هيش حاجة تانية غير ربنا لا ده هي ربنا بس طلعت صورة كإن شايفة يعرف محسنه يعرف أسماؤه الأخ رمضان من هنا فيه صد يا اخ رمضان نعم السلام عليكم عليك سبكات الدكتور معايا معاك أهلا وسلام بيه الله يرضى عني بحجكم في الله والله أحدك الله وزحبتني فيه صد لك رمضان أيه نعم الدكتور معايا يا اخي اتفضل معاك اتفضل اتكلم على طول الله يرضى عليك يا دكتور الله يحفظك انا دلوقتي بعد انا عن بالله بالله عليك انا بعدكم بالله صحيح بعدكم بالله صحيح وينسئ ونسي يا ربنا يصلح امركم ويحفظكم ويبينوا العقيده اللي الصوفيه اللي شغاله في البلد دي و وأنا من شعرت قرأت قرآن قرآن اللي أنجزت القرآن الكريم يوميا بجيب كبارك بحكي ببخير كثير من عرب اللي فيه يوميا يوميا, يومياً تفسير بكتاب القرآن الكريم عن ابن عربي وابن عربي وابن عربي وأحوال ابن, عرب ابن عربي وأحوال يعني الموضوع من أنا بنقول بنصح المسار بنحاول نصبح <تصفيق> ما افسده الاخرون أخبرك إزاي فربنا سبحانه وتعالى يعن يعني والله ربنا حفظك صحيح يعني انا بدات وبد وبدل كل من يشارك في هذا من بدر يعني من بنات الله يحفظك ربنا يبارك فيك بتقول من, من, من بداية بتقول احنا مش بنبذ الموجود يعني اللي ماشي يعني, يعني معجل وانت ربنا يحفظك اسال الله يحفظك ليحفظ كل اهل القاده اللي عليها اللهم أمين الناس يا رب اللهم أمين أسأل الله إخباركم بنيعا ونفسركم متجين من الناس العدل حتى ننفق لله الله الجلال اللهم أمين ربنا يثبتنا ويقع الحق خزاك الله خير ماشي طيب حاول بقى يا شيخ بدل كده تأجل الاتصالات شوية لغاية من نوصل رسالة للناس الكلام صعب يا أخوان أنا بقول لكم بالراحة علشان دلوقتي لما هم يجيبوا في إذاعة القرآن كلام ابن عربي تعرفوا إن هتبقى فيه كارثة اللي إن ساعتها لما واحد يجي يتعمق في كلام ابن عربي أو يقرأ في كلام ابن عربي يقولي الحقيقة أن الرجل ده مضلل الرجل ده أضل لأمة ضيع جيل ضيع أمة فإزاي إن أنا أسمح بمثل هذا الكلام اللي بيقرأ ولا كلهم لهم تفسير تاني وروا قولوا للناس همون يبدأين من تمية. شو التمية؟ تكشف ومفصح. تمية قال دم ده, ده حتى الكلام اللي قاله زي ما قرانا من تمية بله له جاي على كلام معقول في التفسير زي تفسيرات الأشعريه أو غيره إلى حد ما في تفسيرهم الباطل ممكن يقبل الكلام لا ده القصد منه عملية استهزاء وتخريب للدين بيقول لك فيها هو تاني. فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة يعني الواحد ما يقدرش يشوف نفسه بنفسه في كل ما يخصه حاجات في في ذاته ما يقدرش يشوفها لكن لو في مراية حيقدر يشوف الحاجات دي كلها وحيقدر يشوف طاقاته وإمكانياته وأسماءه وصفاته لو هو واقف قدام مراية شفت المسأل اللي دربوا ده ايه المسأل من هذا معروف عند ابن عربي فبقول لك العالم ده كله مرايا ربنا فما تقدرش تقول عليه انه هو شيء تاني ده ربنا لا قولك ربنا زعر في صورة اهو زي ما كنت بقول لك دلوقتي اهو زعر في صورة من الصور طب العربية دي اللي انتوا شايفينها انا بشاور على الموسى على الصور او السمكة او الطيارة او التليفون او الحمامة او الارنب او الارب المخلوقات دي كلها عندنا احنا بنقول لها مخلوقات ابن عربي يقول لك دي مرية الرب فربنا شايف نفسه فيه يعني الارب بقى صورة ربنا تعالى الله عن قوله السماء بقى صورة ربنا قولت اه عند ابن عربي اه ربنا تجلى في هذه الاشياء ظهر فيها حتى مصطلح التجلى نفسه بمعنى الظهور لكوحة الوجود ربنا ظهر في سورة هذه الأشياء فالناس يقول لك عليها ايه ديت حاجات غير ربنا فأقول لك لا ايه واعتوها في غلطة ايه الغلطة ديت انك تقول على كل اللي انت شايفه ديه مخلوقات وفيه إله خالق غير هذه المخلوقات أبد. ده المخلوقات ديت هي سورة ربنا بالتمام والكمال سورة الرب. طيب، خلينا نسمع دي فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة فإنه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظر فيه فإن المحل المنظر فيه يعني دلوقتي احنا قلنا في العجينة الكبيرة دي يريد تجيبوا الصورة دي العجينة الكبيرة دي ابن عربي بيفترض إن هي الزات الإلهية فالزات الإلهية طلعت خدنا حتة كده او حتة منها طلعت اهيه زي ما انتوا شايفين في صورة مثلا لو قلنا صورة ايه طيارة ها الطيارة دي بقت صورة من محل قابل لتجل الله فيها تقبل ان ربنا يطلع في صورة ايه طيارة واطلق عليها لفظ الطيارة طب الطيارة دي موجودة دلوقت هات حاجة قديم ما عليش بقى اخد الكلام اللي احنا بندوره في الصورة تابع بصوا كده تابع انا لما اجي بص على ايه انا مش عارف بجيب الصور دية انا صورة الكلب دية ساعة ما اتكلم عنها بتبقى حاجة تنرفي الصحيح يعني بيقولك ايه ان الزات الالهية طلعت في صورة قابلة او المحل قابل لزهور الزات الالهية فيه يعني ايه المحل قابل يعني شايفين تشاهدين هنا كورة كورة من الكورة الكورة دي كورة عادية يعني كورة دي مش معروف لها معالم تب دي ايه محدش يعرف يميز انما لم يقولك مثلا في الصورة اللي قدامكم دي دي ايه اللي نحط على الماوس دي او السهم ده قلت دي شمسية. فالشمسية كاملة تب و دي سمك سمكة كاملة فاصبحت السمكة دي صورة قابلة للذات الالهية في صورتها الجديد يبقى الزادة هي انفصلت الاشياء منها لكن كلها طلع منها ورجع لها تاني قارة لا تاني بقى يقول لك ايه اهو فانه يظهر له نفسه في صورة يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل ولا تجليه له قل لي صورة المراية قولك المراية دلوقتي أما تكون مسقولة وشكلها نظيف حتبين لك كل حاجة فيك فأنا بشوف ودني في المراية شايف ودني بالتمام والكمال فأصبحت الودن نفسها جزء من الزاد عند ابن عربي كذلك كل المخلوقات عندما تنفصل احنا قلنا فيه فصل ووصل الوصل عند ابن عربي هو التوحيد والفصل هو الشرك فلما تقول اتفصلت عن ربنا وما تقولش ان هي ربنا يبقى انت كده مشك انما لما تقول لا الحاجات المفصلة دي كلها هي ربنا سبحانه وتعالى وان كانت مفصلة يبقى انت فاهم التوحيد صح اذا معنى التوحيد ضع اللي جيه بيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأولقة ودي انتوا شفتوا لغاية دلوقتي فيه واحد بينفعي وزعلان على المعرب لغاية النهار وعلى فكرة المحاضرة دي حتيقل بالطاولة عدمهم كلهم مشايخوا الطرق كلهم ليه اه اشرحوا لنا انتوا الكلام انا بشرحه وروا بقى شطرفكم وقلنا من عرب قصدو ايه وقد كان الحق سبحانه خلي بالكوا ازاي بقى اوجد العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه فكانك مرآة غير مجلوة قل لك العالم قل لك اوجد العالم طيب اوجد العالم هو ربنا غير العالم ولا العالم هو ربنا كلمة اوجد العالم دي عاملها مطب عشان يظن الجاهل إني ابن عربي يقول إن في خالق ومخلوق لا ربنا أوجد العالم هو يستخدم على إن ربنا أوجد نفسه فولد أوجد نفسه آه هو حط كلمة أوجد عشان يربك لكن هي في الحقيقة غير كده ولا لها لأ يلزم ولكن العالم في صورته القديمة كان زي حاجة ماش واضحة المعالم وهو ولو فكان وكان وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه اهو اللي هي الصورة دي هاتها يا ابن الكاميرا التالي الصورة دي صورة الكرة بتاع العديم اللي شايفينها دي ده اصده ابن عربي اوجد العالم كله على حسب كلامه يعني او ان ربنا كان في القديم الصورة غير المسوى بعد كده عمل فيها بقى ايه حاجات خاصة بها تطلع عليها كده مثلا هنا يطلع فيه حيوان هنا انسان هنا عربية هنا ما عرفش ايه الشيء كتابة اللي بتشوفها كل يوم بالوقت فالحاجات اللي انت شايفها عليها ديك على الذات الالهية ابدأت لها شكل قبل كده ما كانش لها شكل فبقول لك اهو اوجد العالم كله شبح, شبح في وجود شبح مسوى لا روح فيه كأن حاجات ما مش عارف ده يطلع ايه اهو كلمة شبح يعني حاجة انا مش عارف ده يطلع ايه ايه الكرة اللي على بعضها دي تطلع ايه كذلك يقول الذات الإلهية محدش عارف لها معالم ولا يعرف عنها حاج إنما دلوقتي لا بدأ يعرف نفسه إزاي على إن بدلا ما تبقى حاجة كده مبهدلة بعضها نخلىها لا حاجة شكلها جميل فطلع في صورة, صورة جميلة مسقولة زي ما نشوف في المراية شكل جميل والصورة واضحة قبل كده ما كانتش واضحة فأقول لك وما وقد كان الحق سبحانه أوجد العالم كله وجود شبح مسول روح فيه فكان كمرآة غير مجلوة يعني ايه غير مجلوه زي المرايه اللي الصدا وكلها او زي الازاز اللي ما هوش مصنفر او الازاز اللي اللي ما هوش مصنفر او الازاز اللي مش مجلو ازاز خشن كده فانت شايفه تبص فيه وانت شايف حاجه بخلاف المرايه لما تبص فيها وتشوف صورتك بالتمام والكمال ادي الفرق بين العالم في القديم والحديث يقول لك العالم في القديم قبل ما وجود السماوات والارض كان صورة زي شبح بعد ما طلع في صورة الشماط الأرض بقت صورة معقولة يقدر يشوف نفسه كويس ده أصل فكرة من عرب في وحدة الوجود وبيعودين بقول لك ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا إلا ويقبل روحاً إلهية عبر عنه بالنفخ فيه ماذا يعني؟ ومن شأن الحكم الإلهي يعني يعني حكمة ربنا بيسميه الحكم الاله حكمه في نفسه انه ما سوى محلا يعني ما ما عملش حاجة اي حاجة من الحاجات الا ويقبل روحا الهيا عبر عنه بالنفخ فيه يعني الروح الالهي اللي تنفق في ادم اللي تنفق في ادم سوى ادم كمحل طب واحد يقول لك يعني هو خلق آدم ده احنا بنبسط لك عشان تفهمه لكن الاصل عايزك تفهمها كويس تقول طلع في صوره ادم وبعد كده اتحرك اللي هم الجماعه المسلمين بيقولوا عليه ايه ان ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من طين خلق من تراب اختلق بالمية بقى طن بقى صلصال بقى حمى مسنون بعد تينا نفخ فيه النفخ الكلام اللي انتم تقول عليه ديه ما هو الا الزات الالهية طلع في صورة جديدة اسمها صورة آدم بس هل آدم ده هو كل الزات الالهية لا جزء من الزات الالهية جزء منه من الزات الالهية روح الالهيا نعبر عنه بالنفخ فيه وما هو الا حصول استعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي الدائم ايه الفيض التجلي الدائم اللي نزل على آدم الفيض التجلي ما هو الا حصول لاستعداد من تلك الصورة يعني آدم سواه بحيث ربنا يطلع فيه بقى صورة مصبوطة لربنا يطلع فيه المسواه لقبول الفيض التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال وما بقي إلا قابل والقابل لا يكون إلا من فيض الأقدس إلا من فيضه الأقدس اللي يقرأ الكلام ده يفهم تماما إن ابن عربي عايز يقول لك إن الفيوضات اللي طلعت من هنا من الكتلة الكبيرة دي فاضت يعني كلمة, كلمة فاضت فاضت يعني طلعت منه أدى معنى كلمة فاضت فاضت يعني إيه ما تقول مثلا الكباية ملت وفاضت فاضت يعني زادت لغاية منزية المياه منه فدي برضه كانت مليانة معلومات وتدليات فاضت منه ففاض منها آدم خد حته بقت آدم فآدم ده هل هو شخص تاني لا هو ربنا بس عند الفيض لما يطلع حصولة آدم وهو ربنا عند الفيض لما يطلع حصولة جبريل وهو ربنا عند الفيض لما يطلع حصولة كذا وكذا لغاية يصيد يصيد بالأشياء لغاية ما تشوف العالم بقى طالع في صورة عربية طالع في صورة معرفش ايه طائر انسان حيوان ناص اي حاجة فكنت بص بقى ايه العارفين يقولك ايه لهم قلوب قلوب العارفين لها عيون ترى ما يراه الناظرون بيشوفوا ايه بقى ان شاء الله هل هي رؤية البصيرة اللي معروفة عند سلفنا الصالح بتتكلم عن رؤية بصيرة ولا بتتكلم عن حاجة تانية فتيجي تبص تلاقي قاعد بيتخرف في الكلام فيقول لك كلام طلاصم فالناس تفكر ان شيخ الطريقة حاجة كبيرة يقول ده بقول كلام كلام العارفين المحققين انا عارف <تصفيق> اللي حيتفقع من الكلام ده وحيموت منه الحبيب الجفري الصف الدرويش بتاع واحد الوجود اللي بتحك على الناس في قناة دريمون والسي بي سي والقنوات دي الحبيب الجفري هو اللي حيموت في طس من الكلام ده خليه يطلع يقول يفسر نصوص الحك هو يجيب لك قصص وحكايا إنما عقيد واحد الوجود يسأل عربي معربي اسأل عربي معربي يشرح لك نصوص الحكا ومتسيبوش لما شرحت كلمة كني ولقلك لا دول عارفين محققين ما نفهمش كلامهم لا يفهمش كلامهم ليه ما تطلع تقول للناس اللي انت بتلبس عليهم بصورة حلوة عشان تخدع عامة الناس عشان يمشوا قراء وفي الاخر تحطهم في الحبيب وفي الرزيلة بتاع ابن عربي ده ابن عربي زي ما انتم شايفين دلوقتي بقول لك دي في وضاء فالذات الالهية فاضت فطلعت منها مقص <تصفيق> تعال الله عن كونه تقدر بقى تقول على ابن عربي بقى بطريقته بقى الذات اللي هي عند ابن عربي فاضت فطلعت من عربي فاضت فطلعت سمكه فاضت فطلعت مش عارف ايه كتاب فاضت فطلعت منها عجل فاضت فطلعت منها أرنب. فالارنب يقولك فايد يعني حته طلعت من ربنا بقت ارنب حته طلعت من ربنا بقت كذا فهل ده مختلف عن اصله لا الأرنب هو ربنا وربنا هو الأرد ده الفكر اللي بيقول على فوحية اللجوء فلا موجود إلا الله لما أسس الكلام ده فسر به القرآن وعمل تفسيره اسمه تفسير عرب هو منسوب للكشاني بس يقوله منسوب لبن عرب بس هو في الحق العبد الرزاق القشاني وهو شبهه فيجي واحد يقولك إيه كلام من تفسير المحققين يجيب لك كلام من تفسير ابن عرب أبدا ده كلام واحد زندق كلام زندق فصروا كلامه اللي موضف الفصوص يلا يا مشايخ ها؟ يا شيوخ الصوفية ويا من يدافعون عن المعربي محدش مسكوا وفضخوا إلا ابن تيمين الفضاحة اللي هين فأول ما طلع بعد كده توافد الناس يشرحون ويدققون ويقولوا كلامه ويردوا على زندقته وضلالاته لكن ابن تيمية هو اللي مسك الحكاة دي تعالوا بقى مسك الصوفية وأصحابها في الجود وفرق بين الصوفية الأوائل المشايخ اللي كانوا على المنهج الزهاد اللي كانوا على الحق في أغلب ما فعلوا ونصفه وقف معاهم وقال دول ما لهمش علاقة لابن عرب ولا أتباعه وقال لا دول من عربي ده زنديق من أصحابه وجود فعل ما لم يفعله أحد في تخريب دين الله عز وجل بالضبط هو عايز يخرب لك الدين بعد كده بقى هتقرأ كتاب عدد صفحاته اللي في إيدينا دلوقتي 228 صفحة كله بقى يجيب لك قرآن وسنة ويضمرهم لك تدمير وانت ماشي كده عطل الفتوحات المكية نفس الكلام رسائل من عربي. كتب من عربي أكتر من 300 كتاب من 200 ل300 كتاب موجودين اللي العرب يكونوا تخريب للمنهج ده والفكرة بتعب عربي اللي أنا أقول لكم أنا جبت لكم عجينة ولتلكها الفوضاط حتى فاضت من الزقق إلى فطلعت في هيئة عربي طلعت في هيئة ماس طلعت في هيئة أرنب طلعت حط بق كل تطلع من الزقق إلى هي في فالزقق إلى هي بتطلع منها حاجات فوضاط تجليات فتجلف في صورة كلب فتجلف في صورة حمار فت في صورة عربية في صورة طيارة في صورة إنساء في صورة مرة في صورة بوزة في صورة صليب في صورة مش عارف ايه وبدأ يقول الكلام ده كله بقى زي ما قالت كده في كلامه لقد صار قلب اليوم قابلا أو قابلا يعني يقبل كل شرعة كل شرعة عنده حق فمرعى الغزلان مرعى الغزلان يعني ايه يعني الغزال اللي بيجرد بيجري هنا وبيجري هنا وين أنت بتقول عليه زي ما أقضي لك بالصورة أقول لك وأرنب وكلبك والفمر على الغزلان الغزلان اللي بتجري هنا هنا أنت بتقول عليها حاجة تانية للرب ودير للرهبان وبيت لأوثان كل الأوثان اللي في الدنيا هي رب وأنواح طورات ومصحف قرآن كله رب والأدين ودين الحب لإن اللي يعمل كل العمل ده وكله بيحب نفسه مش اللي بحبه هو اللي يحب نفسه أدينه ودين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني دين الحب اللي بيتكلم عنه من عرب ويا سيدي التهامي يغني والناس تردد وراه وللأسف واخد تصريح بالكلام الزندقة ده من الأزهر شريط نازل في السوق والناس بتطبل وياسين التهام راح وياسين التهام جه فمر على الغزلاني ودير الرهباني وبيت اللي أوساني والواح وطوراتي واللي قاعد يسمع له فهم البيض والاسم ايه والله مرة من المرة النازل من المترو قلت الكلام ده مرة اللي بيدي محط المترو بتاع المرج القديم ففيه محل عصير قصاد المحط على طول فقعدنا مع بعض لاخواننا نشرب عصير فالرجل مشغل ياسين التهامي بيقول فمرعى الغزلان ودير الرهبان وبيت الاسهاني الواحد اورات و القرآن قراني والطبل شغال والغناء الغناء شغال فانا بقول له أنت فاهم الراجل ده بقول إيه اه بيمدح الرسول الراجل بيقول يمدح الرسول قلت له ده الكلام ده كفر وذنب كبير قال كفر كيف صعيب هو والراجل كان عايز يقطعنا وقال ده ده طالع من الازهر والناس ب... يا يا شيخ انت بني عليك انت مجنون انت ولا ايه انت بص صحيح انا مجنون اللي وانك واحد زيك اخي مالك ازاي فدي مشكلة جدا جدا جدا كان واحد طبع الشريك ده قم ووزعوا ده في مصر مدفوقوا بقى يعرفوا ديك وعقدتكم الناس الغلابة ضحك عليها ابن... ابن عربي كان عامل اغلب كلمات أشعار يغري الجهلة عشان يطبلوا، فأغلب قصائد من عربي بتتغنى في الموال بيطبله وهو عادي مش عارفين بقوله إيه وتريد تبص تقول لك إيه أما تلاقي في اللي هي بتاع ابن ده بيسموه صلاة ابن بشيش قلت اللهم أنشيني من أوحال التوحيد وأضرقني في بحر عين الوحدة الكلام ده بيردد كل المغاربة في المغرب العربي كله في صلاة ابن بشيش انشيني من أوحال التوحيد وحطني في عين بحر الوحدة اللي هي وحدة الوجود يعني ايه ده؟ انتوا عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ابن عربي سما توحيد الانبياء والمرسلين اللي بيعتمد على اثبات وجود خالق ومخلوق وعابد ومعبود واحلا وشركا وكفرا لان معتمد على اثبات الفصل الفصل بين المخلوق والخالق تمييز القديم عن الحدث زي ما قال الجنيد الجنيد محمد عرفهم الجنيد محمد فالتوحيد اللي جيه جي بين الأنبياء المرسلين نسميه أوحال اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في بحر عين الوحدة بحر عين الوحدة آه ده كلام الخير بتاع المعرض يعني خليني داخل الزات الإلهي أبقى حتة من ربنا أبقى حتة من ربنا هذه حتة عجينة بتتشكل تطلع مرة كذا بتفيض في بقى طالعة من الزات الالهية هنقوم نقرس كده ان شاء الله للصبح الغالث ما نعمل صنيفين كحك وبسكوت انا مش عارف ام عبد هتعمل ايه في البتاع دي خبابك <تصفيق> ازا طيب نكمل طيب قول <تصفيق> وقد كان الحق سبحانه اوجد العالم كله وجود شبح مسوى لا روح فيه فكانك مرآة غير مجلوة ومن شأن الحكم الإلهي أنه ما سوى محلا إلا ويقبل روحا إلهية عبر عنه بالنفخ فيه وما هو إلا حصول لاستعداد من تلك الصورة المسواه لقبول الفيض التجل الدائم الذي لم يزل ولا يزال يعني أقول لك إيه أنت بتقول إن في نفخة إلهية نفخ فاف آدم دا كلامكم لكن الحقيقة لا ما هي إلا حصول استعداد من تلك الصورة لقبول الفيض بالتجلي ده صورة أدم ده ربنا تجلى فيها ظهر فيها فاضة الزات الإلهية فيها زي ما بقولك دلوقتي يا. قادل بالتعجينة دي انت عارفين عمنا في, في القريف يقولك ايه اما يحط في خامرة كتيرة او يحط العجين يتخمر فالحاجة تقول للعيال يلا يا ولادي العجين طفح. العجين طفح يعني ايه طفح فاض ملت طشت وزائد حيقع يلا تعال نقرصه ونعمله خبز يلا فكلة العجين طفح هي بتاعنا عرض ام الزات اللي هي فاضت فطلع التجليات فبدل ما تطلع على رجية مدوّق تطلع على رجية مطاول تعمله حنون تعمله ما معرفش ايه تعمله قرصة تعمله بسكوت تعمله ما معرفش ايه ها شوف بقى أما واحد يستاز بدين فيجي ينسفلك الدين ناس وتجد كانوا لك أنت بتحارب الفكر الاستنارة الفلسفة ويجي الرجل اللي اسمه يا أخوان الرجل اسمه ده بتعب دكتور ده ها يا جماعة اللي جوة حد سمعني على ما يبدو ان اللي الاربيز سمعني ما فيش طيب احنا هنكمل ان شاء الله عز وجل ما يتعلق باللي قاله ابن عربي وما يعني كتبه في فصوص الحكم من ضلالات وزندقة ونبين ان هؤلاء تآمروا على دين الله عز وجل وإن اللي كشفهم وكشف مؤمرتهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل وادي من الأودياء الشيعة وغيره هؤلاء كشفهم شيخ الإسلامي التيمية وحارب من قبل الدفاع عن دين الله عز وجل من أجل ذلك رأينا أن العالم كله يحارب الراجل دي الأمريكان يعرف خطورة ابن تيمية وفكر ابن تيمية وليه ابن بيحافظ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فياما ظلم وياما ظلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبل ناس جهله لا يعرف عن محمد بن عبد الوهاب ولا يعرفه ولا قرأ له كتاب احنا بنقرا انا باخد كلام ابن عربي في الفصوص مشافي حته بحته كده نقرا مع بعض ما بنسيبش حاجة نفس الكلام بنقوله فيما يتعلق محمد بن عبد الوهاب وابن تيميه بناخد كلامهم مشافي كده عشان نبين لكم افترى الناس دي وكذب الناس دي واني كان انصح الناس للامة الاسلامية واحرص الناس على ان يكونوا من اتباع النبوة هو شيخ السيمة التايمية ومن عبدالوهاق بس هتعمل اي بقى في المزورين اللي كشفوا مفضحهم لاني عارف ان الذي للا صعب اوى على الصوفية وللا صعب على كل اصحاب وحية الوجود واللي قاعد بيرد في الصلاة ابن بشيش زي البغبغان وماوش عارف ودول ايه انت اخبلك ازاي ودول كتير في المغرب العربي في دول المغرب العربي وعندنا في مصر نفس الكلام ولذلك يا اخواني انا عايز اقول واوضح نقطة معينة ان اللي بيحصل دلوقتي من الودي من البحيري واللي معاه انا مقولش على اكتر من كده هو طلع من سهاب و... والناس قادره انها توقف عند حده بس احنا بنقول لازم في ضوابط البلد مش فوضى لكن احنا هنبين لكم انه نفس المنهج بالضبط هو عايز يخرب لك الدين بالتزوير والتدليس وان شاء الله عز وجل بكره انتظروا حلقة تبين لكم ازاي الواد مدلس تجليس على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان عايز يمشي الأمور على مزاجه المهم يخليك أنت والنصراني والبوزي واليهودي واحد مفيش فرق منكو أبدا الكل حيدخل الجنة والكل مفيش حاجة شمع عذاب زي ما اسمه ابن عربي قال تسمى عذابا من عذوبة طعمها يجي ابن البحر وقول لك شوف كل الناس حفوش الجنة ايه هو أنتو بس اللي حفوش الجنة ويديع لك كلام النبي النبع السلام يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباء قالوا من يا أباء رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ونعصاني في قدام انتظروا إن عشنا بكرا إن شاء الله عز وجل حلقة عن ابن البحيري يحلم بها إن شاء الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك أتب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته